Bismillahi rrahmani rrahim Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batasa minhum نِسَاء وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ الَّذِي تُسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا وَآتُ يَسَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا سَتُبَدَّلُ الْخَبِيثُ بِالطَّيِّبِ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليسام ما طاب لكم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 قَالُوا قَاتِلُهُمْ إِنَّا نَحْلُه فَإِن قُبِلنَكُم عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَقُولُوا هُوَ لَنِي أَمَّرِيهِ وَلَا تُؤْتُسُ فَهَأَ مُعَالِكُمُ لَكِ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قياما وَأْمِنُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْسُطُوا يَدًا حَسَنَةً إِذَا بَلَغَكَ حَدُّ الْكِبَرِ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُمْ رَشَدًا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 كَالْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِنَ الْأَجْدَادِ وَالْأَزْوَاجِ وَالْأَوْلَادِ وَالْحَوَائِجِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً فَضَاعُوا الْخَافُونَ عَلَيْهِمْ فَلْيَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بطونهم لارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتيين فإن كن نساء لَتَيْنِ فَلَهُمُ الثُلُثَا مَا تَرَكْتَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدًا فَلَهُمُ النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكْتَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ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 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعطي الله ورسوله تَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وَلَا يَسْتَأْذِنُ الْفَاحِشَةَ من نسان فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله من ثُمَّ يَسُوبُونَ مِنْ قَرِيب فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الَيْسَ فِي التَّوْبَةِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حتى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ حَسْتَإِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي وَللَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَذَابُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلا, إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَس تَكَرَهُ شَي فَعَسَ تَكَهُ شَيئَ وَيَجَعللَ اللهَّهُ فيِي خَييان كَف وَإِن أردتم بذَلَ الزَوج مم كَانَ زَووج وَآكَييتُ إفدَهُ فِ قَار فَلَا سَخُزُ مِنهُ شَيْئ أَثَأخُزُونَهُ بُثَانَو وَإِثمَم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَآخَذْنَا مِنكُمْ مِيثَاقًا عَلِيًّا وَلَسَنكِحُ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 كُم وَصَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي ادعنتم بهن فئن لم تكونوا ادعنتم بهن فلا جناح عليكم وحلال ابنائكم صلح بكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلم ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُفَصِّلِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فريضة ولا جناح عليكم فيما فراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنين في المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بِإِذْن أَهْلهَِّ وَآثُهُ أجُورَهُ بِالمَْرُون مُحخْوَنَاسِ وَييرَ مُسَافِ حَاتٍ وَلَا مُتَّقِذاتِ يَفْدَان فَإِذَا أَحْصَنَةً فَإِنْ أَتَيْن بفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ وَأَن تَصبِروا خَيير لَْكُ وَل اللهَّهُ غَفُ وَحيم يريديد اللههُ يُبَينَ لَكُم, الله لكم وَيَهدَكُم سُنَنََّينَ مِنْ قَابنكُم وَيتُ بَ عَلَكُ وَلهَّهُ عَ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يُيسِّرَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَقِيلَ قُلْ إِنَّ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 إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عجوانا وظلما فسوف نصنيه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكان فرع عنكم سيئا فيكم ونجلكم مدخلا كريما الا فتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض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 فترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون علان فَبَّلَ اللهَّهُ بَعضَهََُّالَ بَضِ وَ بِمَاأَمْ فَقُومٍِ أَمّعَالم فَ الصَّانِ حَةٌ قَانتَةٌ حَافِواتُ لِلائِبِ بِماحَ فِ ضَ وَالَّذِينَ ضَرَبُوا فِينَا مَثَلًا وَنَسُوا ذِكْرَنَا لَفَعَلُوا بِهِ الشُّذَّهَ فَاعْبُدُوهُ وَاهْجُرُوهُ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أطَعْنَكُمْ فَلَا تَكُنْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا إِن تَنشِقَ قَطْعَ بَيْنِهِمَا فَبِعْثُ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُصْلِحْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا رَعبُدُ وَه وَلَ تُشِكُ بِه شَيئ وَبِ وَلدَن يحسَانَ وَبِذٍ قُربَ وَتَمَا وَمسَكين وَجَاردٍ قُبَ وَجَرٍ جُنُوبِ وَصَّاحِبِ بِ جَم بِوبِنِ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 بَذنَ ل كَافِرينَ ذَبَ النُهين والَّذينَ يُ في قُونَ أَمولَهُم قُونَ يَشَاءُ لَهُمْ قَلِيلا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا زَ عَلَيْهِمْ لَؤَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْ فَتَأْكُلُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا لا زره وان كنت حسنا تضاعفها ويؤتي للذن عظيما فكيف يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض لو تسوا وَلَا فَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَطَهُرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ كَمْ مِنَ الذَّارِيقِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنفُتَيْمَ مَوْصِعًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إن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 لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَعْنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا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 كُلَّمَا نضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤديوا إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ يَعْدِلُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 فر إلى الذين يزعمون أنهم بِمَا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن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 فَكَفَ إِذاَا أَصَابَةهُم مُصبَةُم بِمَا قَنْزْدَمَة أَديِيهِمْ ثمَُّ جَاءُكَ يَحِْفُونَ بِاللَّهِ إِن رَدنَ إِلَّ إحسَلََ وَتَ فيِي قَاء لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا كَفَ السَّوفرَر الله وَتَفَرَ لَهُ الراصُول لَجَد الله سَابَ الراحمَا فَل وَرَبٍّ كَ ل يؤِونَ حَسَّحَسكمكَ فيِي مَا شَجَ بَنَهُم ثمَُّ لا يَجدُ في أَ فوسم حَرجَّم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 وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا قذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئا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 يا ليسني كنت معهم فأخوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومين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 جَاعِلَ ظَالِمِ أَهْلِهَا وَجَعَلَ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلَ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ في سبيل الله. الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا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 وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَي لَمَّا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ في يُصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُونَ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِهِ قُلْ كُلٌّ لا اوصىك من حسنة فمن الله ولا اوصىك من سيئة فمن نفسك واوصل ما كل الناس رسولك فقد أطاع الله ومن تولى فَمَا أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم عيغ الذي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 وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا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 أتريدون أن تهجوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد لَهُ سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون فلا تستخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تستخذوا منهم وليا ولا نصيرا إ الذيذين يصنونَ إلى قَوْمِ بَنَكم وَبَنَهُ م فَك أَ جأُكُم حَص رَبّ دورورهُ أي يُقاتنكمُم أَ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 فتجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويقفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم واقتلوهم حيث سقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا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 فَسَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقُكُمْ فَذِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فمن لم يجد فصيام شهرين متسابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها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 ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله موانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الذين ضلوا واتبعوا ضلالا والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَوْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ سَرَّفَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ضَالِّينَ أَنفُسُهُمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا تَطَافِينَا فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا وَالَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا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 وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه وَمَ يَقُر جمِ بَيفِهِ مُهاجًِا إلَ الله رَسُونهِ ثَُّ يُدِكُ المَوْ ثمَُّ يُدِركهُ المَوْوتُ فَقَد وَقَا جُروه على الله وَكََلههُ الله وَفُ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الذين كفروا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 فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والفأس طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَالَّذِينَ كَفَوْا لَو تَرَكُنَّ عَنِ الْأَسِيحَةِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِينُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلًا فَوَاحِدًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُم أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَةٌ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِيْنَا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فإذا اطمئنا فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ولا سهموا في بطراء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أن فَلْكِ كَبَ بِالحَّ للتَحكُمَ بَلَ النَّاسِ بِمَا أَركَ الله وَلَا تَكُِخَ إِينَ فَصمَا وَسْتَوافِ للِلَ إِ اللهَّه الله كَلَ وَكَُ الرَّحِيمَا لا تُجَابِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْسَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَالَ فَوَّانًا أَثِيمًا يَسْفَخُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْفَخُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا أَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ في الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَلَيْهِ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 ما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا وَلَ لا قَضْللُ اللهَّ عَلَكَ وَوحمةُ لَم مَ الطَّائِكَةٌ مِنْهُمْ لَمْ الن الطائِكَةُه مِنهُم أَ يُدِلكَ وَمَا يُضلُونَ إَِّ أَمْ فُسَهُم وَمَا يَظُرونَكَم شيءَيْ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 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما زون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه جاءوا لا شيطان مريد على الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا نقض ولا اضلنهم ولا امنينهم فَلَا يُبَدَّلُ كُنَّا أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَكْفُرْ بِالشَّيْطَانِ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ بَقَدْ قَسَرَهُ فَتَصِيرَ Tá يعيدُهُم وَيُمَّه وَل يعِدُهُ مُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْتَ كُومُونَ يَتَامًا بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنْ رَأَتْ قَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ وصُلْ حَقٍّ وَصُلْ حُقَيٍّ وَأَحْضِرْ سِلْ أَنْفُسَ الشُّعُ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَسْتَقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ كَفَتِيَ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ فلا تمينوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتستقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقى يغني الله كلا من سعته وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعَ الْحِكْمَةِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَوْ قَدَرُوا أَحَدًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّانَا لِاسْتِقَامَةِ وَإِنْ تَخْرُفُ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين multim təş福 Həия بِهِمَا فَلَا ə ə theosoq precon 17. 귀əyə ingin əlik mail-ərdə, xələyəng və,�� e destroys ör إِذَا بِالَّذِينَ نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابَ الَّذِينَ نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابَ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ أَلَمْ يَخْبِرْ بِاللَّهِ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 بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَسْتَخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ سَوْفَ لَعِنْدَهُمْ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جميل. وَقَدنَ الزَّل عَلَيكُم فِيكِكَابِ إذَا سَمععةُم آيَافَِّه يُقفَر بِهَا أَنْ إَا سَمععتُم آياسَِّ يُفَر بِهَا وَيُسْتَمْ زَأاءُ بِهَا فَلَا تَقُدُ مَهُم فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنْ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ لَكُمْ مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِزْ عَلَيْكُمْ وَلَمْ نَعْفُكُمْ مِنَ الله يحكم بينكم يوم القيامه ونداء فقاموا كسالا يراء لنناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذب ذبين بين ذلك لا سَبِّحْ لِلَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَخِذُّوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عليكم سلطة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 بِرلَهُ المُؤمنِينَ أَجَ النَّمَا ماَا يَقَالُ اللهَّهُ بعَذَابِكُم إن شَكَرتُمآمَتُم وَنْ كَلَ اللهَّ شَكِرًا النم لَا يُحِب اللَّ جَهَرَ بِسُ وَلَا إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ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 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد تألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم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 وَقُل ما لَّهُمْ مَّدْخَلُ الْبَابِ سُجَّدًا وَقُل ما لَّهُمْ لَا تَعْجَلُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ أَخَذْتُ عَلَيْهِمْ قَوْلَهُمْ قُلُوبُنَا غُلِبَ بَلْ قَضَى اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ أَوْقَعُوا لَهُم عَلَى مَا رَأْمُهُمْ تِلنَ الْمَسِيحَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا قَتَلَهُ أَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ لو يقينا بل وضعه الله الي وان كان الله عزيزا حكيما وان من اهل الكتاب الا يؤمنن شهيدا فبظلم من الذين هاجوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم في الباطل واعثايا لكان في الدين منهم عذابا اليما لاكن يراصفون في ال لا تَوَلَّوْنَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ فَنَأْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّا أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ كما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 رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بِمَا أنزل إليه جُن وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَد ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ وحريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم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 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم ورح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم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 صالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأن اصموا به فسيجعلهم في رحمه منه وفضل اويهديهم اليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام إن الْمَرْءُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا وَسَرَّجَ آلِهَتَهُمْ وَنَسَاءَ أَنْ فَنَّ الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى فَيَئِنْ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا وَاللَّهُ بكل شيء عليم